وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرَ وَنِسَاءٌ وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَمَ ان الله كان عليكم رقيبا واتوا اليتامى اموالهم ولا تبذروا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم إنه كان حُبًا كبيراً وإن خفتم ألا تقصطوا في اليتامى فانكحو ما طاب لكم فانكحو من النساء وثلاث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 مريئا مريئا ولا تؤت السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وبتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح حتى إذا بلغنك حف إن آنستم منهم رجدا فدفعوا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدرا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفِ ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إلَيْهِمْ أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِساءِ وَلِلنِساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مما قل منه أو كثر نصيب مفروضا وإذا حضر القسمة أول القربا واليتامى والمساكين فرزقهم فرزقهم منه وقول لهم قولا معروفا وَلْيَقْشَ اللَّذِينَ لَهُ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ وقافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتاما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل نُحَرِّي الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ الثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ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 حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين, يموتون ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترث النساء لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن إلا, الا ان ياتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف وعاشروهن بالمعروف فإن كَرِهْتُمُهُ نَفْعًا أن تَكْرَهُوا شَيْئًا فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِن أَرَدتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ نِصْفَ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 إلا إلا ما قد سلف إنه كان فاحشات ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهااتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وَخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واقواتكم من الرضعه وامهات نسائكم وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلايل وحلايل أبنائكم الذين من أصلابكم وأنتم جمعوا بين الأختين وأنتم جمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف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 وأحلل لكم ما وراء ذالكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فئتهن أجورهن فريضة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 وأتوهن أجورهن بالمعروف محسنات غير مسافحات ولا متخذات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن فعليهم نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم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 نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجل نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب وللنساء نصيب مما اكتسب واسالوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم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 فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أضعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان علياً كبيراً وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكماً وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً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 وَابِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما أتاهم الله ويكتمون مَا أتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذاب مهينا.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 وَإِنْ تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعَفْهَا وَيُؤْتِ مِثْلَهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا فيومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لوتسوابهم الأرض يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول بِهِمُ الأرض ولا يكتمون الله حديثا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وَإِن تَكُ حَسَنَتَايَ يُضَاعَفْهَا وَيُؤْتِ مِلَّةَهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يومئذية والذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوابهم الأرض لو تسوابه بالأرض ولا يبتون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى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 وإن كنتم مرضا أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم أو لمستم النساء فلم تجدوا ما فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشتعون الضلالة ويريدون, ويريدون أن تضلوا السبيل ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيراً من الذين هذا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا ورائنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا وسمع ونورنا لكان خيرا لهم، لكان خيرا لهم وأقوى، ولكن لعنهم الله بكفرهم. لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين آوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم مصدقا لما معكم من قبل أن نطم وجوها فنردها فنردّها على أذبابها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولاً إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.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 وكفى به اسم مبين ألم تر إلى الذين أُوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى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 فمنهم من آمن به ومنهم من صدّ عن وكافى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نار سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلاهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها بدلناهم جلوداً غيرها لئذ العذاب إن الله كان عزيزاً حكماً والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات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 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعهكم به إن الله كان سميعا بصيرا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 فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 يريدون أن يتحاكموا إلى الطاهوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا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 فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا كي يحلفون ثم جاءوك يَحْلِفُونَ كي بالله إن أردنا إلا إحسان و أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فآرض عنهم وعظهم وقل لهم, وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً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 لا وجدوا الله تواب الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في ما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما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 لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَاتَيْنَاهُمْ مِلَّتَنَا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا أو ينفروا جميعا وإن منكم لمن لا ليبطئن فإن أصابتكم مصيبا فَإِنْ أصابتكم مصيبة قَالَ قد أنعم الله علي إلَّا مَن أَكُم مَعَهُ شهيداً وَلَئِن أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَ لَيَقُولَنَكَ أَلَمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَا يَا لِيْتَنِي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 وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْأَطْفَالِ وَادْعُوهُنَّ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ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 وأقيم الصلاة وآت الزكاة فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ القتال فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا بنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تغلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة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 ويقولون قاعات فإذا برزوا من عندك بيت قايفة بيت قايفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون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 أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان لَتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا فَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يُكَفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا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 وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا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 فما لكم في المنافقين في أتين وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَن أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا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 فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم.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 ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا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 ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فجزاؤه جهنم فِيهَا فيها وغضب الله عليه ولعنه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 لا يستوى القايدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأفوسهم، ففضل الله المجاهدين بأموالهم وأفوسهم على القايدين، على القايدين درجة.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 فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوٌّ غَفُورٌ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاضَ مَن كَفِيرَ وَسَعَ ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت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 وَاللَّيَأْقُذُ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُ مِن وَرَائِكُمْ وَالْتَأْتِ طَائِفَةٌ وَالْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالدَّلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغَفْلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مضار أو كنتم مرضى أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا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 إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون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 وكان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضون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 فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّنْ أم يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا هَأَ نْتُمْ جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمّي يكون عليهم أمّي يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله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 ثم يوم به بريء فقد احتمل بوتان وإثم مبين ولو لا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة لهم الطائفة منهم أيضلك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 وَمَن يُشَاقِق الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبِينَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِعُ وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَاللِّي هِمَا تَوَلَّا وَنُصْلُهُ جَهَنَّمَ وساء مصيره إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.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 فروضا <تصفيق> ولا ضلا ننهم ولا ولا أمرنهم فلا يبتكون آبان الأعجام ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسران مبينا يعدهم ويمنيهم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 ولا يجد له من دون الله ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه فَأُولَئِكَ يَدُخُلُونَ الجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَصْلَمَ وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَالتَّبَعَ مِنْ لَدَى إِبْرَاهِيمَ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 قول الله يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَّى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي أَتَمَنِّى سَأَفِي أَتَمَنِّى سَأَفِي إِلَّا أَن لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقصط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما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 بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله, فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما ولل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 إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلو أو تعرضوا فإن الله, فإن الله كان بما تعملون خبيرا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 وَمَن يَكْفُر بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً بَعِيداً إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثمّ كفروا ثمّ زدادوا كفراً لم يكن الله لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاً لم يكن الله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 فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله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 إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم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 وَإِذَا قَامُوا إلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَ يُرَاءُونَ النَّاسِ يُرَاءُونَ النَّاسِ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إلَّا قَلِيلًا مُذْبِذِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إلَهَ أُولَاءِ لَا إلَهَ أُولَاءِ وَلَا إلَى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 وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك أولئك سوف يأتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما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 وقلنا لهم لا تعدو في السبت وأخذنا منهم مثالا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بأيات الله وقتلهم وقتلهم الأنبياء بغير حقه وقولهم قلوبنا غلث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 وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا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 فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض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 وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه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 وَكَفَا بِاللَّهِ وَكِيلاً لَنْ يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلِلْمَلَائِكَةِ وَلِلْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنكِفْ عن عِبَادَتَهُ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ فسيحشرهم إليه جميعا، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوففهم أجورهم، فيوففهم أجورهم ويزيدهم من فضله.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 يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم فسيدخلهم في رحمة منه وفضله ويهديهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرض هلك ليس له ولد وله أخت فَلَهَا نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد